لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.